لا. يقول ما حكم استعمال السبحة في التسبيح ليس لها أصل في الشريعة أصل الذين يذكرون الله محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وما استعمل سبحة ولا استعمل حبات لعدوا بها التسبيحات بل كان يعقدوا العدد بأصابعه صلى الله عليه وسلم والله يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه والصحابه استنكروا على من يعد أذكاره بالعصا وراوا صح. ان ذلك ابتداعا وكذلك نقر اهل العلم هذا الشيء وبينوا ما فيه من المخالفه والنبي عليه الصلاه والسلام امرنا باتباعه وقال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وفي من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ويقول عليه السلام عليكم بسنتي والسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم يعني احذروا واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله فينبغي للإنسان أن يعتني بتشغيل أصابعه بالذكر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما بلغ عبد الله بن مسعود أحد كبار الصحابة رضي الله عنهم مجمعين أن قوما من أصحابه يجتمعون في مكان ويعدون يقول قائلهم سبحوا مئة ثم إذا سبحوا قال هل له مئة ويشتغلون بهذا العدد فتنكر رضي الله عنه وهم يأفعون ذلك ليلا وما كان عند الناس في ذلك الزمن مصابيح كاشرة فجاء وحضر معهم فلما سمع مقالتهم وتحقق من فعلهم أزاح اللسام عن وجهه رضي الله عنه وأرواه وقال أنا أبو عبد الرحمن لانتم اهدى من اصحاب محمد ارى لكم جئتم امرا ادى اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم فينبغي لنا ان نكتفي بما خلفه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم ومن رحمه الله بهذه الامه ان صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء ما تركوا امرا من اموره من افعاله ومزاحه ونومه واكله وصلاه فريضته او النافله والانكار والبيع والشراء الا ونقلوه لنا وفي حال سفره واقامته صلوات الله وسلامه عليه كل ذلك نقل لنا حتى كان المقتنع على شمائله صلى الله عليه وسلم وأحواله كأنه حاضر مع أصحابه يرى يسمع ويرى وهذا من رحمة الله بهذه الأمة أن أبقى لها كل ما تركه نبيها من أقوال وأفعال فلله الحمد ومن